أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاخوة المؤمنون سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته في في الحياة الدنيا ما يلقن بندم كله من حين لآخر تقع امس امس دونيتس وأمام عينه أحداث لبعض الأمور من حين لآخر ربي سبحانه وتعالى سغسني جيبنا دم تساتس ماذا بيك ولقد عدسات سن أمن برك بدون أن يتذكر ويتأمل ويأخذ العبرة ساعة ساعة تقع سيبنا دم وحدس ساعة لمجموعة من الناس ساعة في هذا الكون العظيم من آيات وكل ذلك من دروس ورسالة لابن آدم إلى درزمت الطاونس أرج المقارنة جار أيني لن يقعس ديني غسق عن يقنحد وهكذا في الحياة الدنيا في هذه الأيام ميلقع ميل سي التلاميذ والطلبة عزما في الابتداء في المتوسط في الجامعة لانصق ضعف ما يعبر عنه بالامتحان هذه تقيم العمل السن هذا الجن الامتحان المراجعه انو يعزمن طوال العام ارزوان في فتره معينه ربما يومين ثلاثه ايام كل جن من تلاميذ انو طالب في المتوسط انو اجار في الجامعه يصق ضعجن الامتحان معلك هذه تقيم العملس اديوي بعدس نتيجه العملس ان حسنا او سيئا ان كله امتحان نمر عليه سواء دبور خصنا نشني الدني تاع نقضيا غفص سينتو وفي الحقيقه ولو يكره حد يلندزعلوك ادب من هذا العمل ومن هذا الحدث عبره هذا امتحان يسقطعي ابن ادم في هذه الحياه الدنيا ماذا كمسلمين أنجق الفرق بين هذا الامتحان الصغير والامتحان الأعظم والامتحان الأكبر إلا نسجم ما يلقنحد كله يوم القيامة ترى ما الفرق بين هذا الامتحان في الدنيا وذلك الامتحان في الآخرة الامتحان تلتصقر على ابنة لقسمتش الدنيت الامتحان ستزوى يا ربي يوم القيامة عند البعث وعند حشر الناس في ساحة القيامة بعد الخروج من القبر لا بد وأن تمر على امتحان او اسن الامتحان لخرت او ندنيت نغجار نغدون طبعا الجواب قاعد تنيم وجرد دوجار قاعد لامتحان ولكن بتد الامتحان, الامتحان بشيء من التأمل بشيء من التأمل عندك المقارنه في بعض نقط اربعة او خمس نقط بتاد الفرق جار الامتحان لقسم الامتحان لاخرت بتاد اللي لجرسن من فوارق فلو ذهبنا الى امتحان الدنيا مانشي لك انا سنجيز عليك سنطول سنغير الظالم نمارو ساعد اخسادي تجي نحي الامتحان غالبا من ناحية الموضوع الموضوع غادي تسول انديس التلميذ انه وين يعزم يتعادى الموضوع يباين وفي كثير من الاحيان الاستاذ المعلم يتعيي ناس لبعض المواضع المعلم هذا التلميذ السينشتين الكتابين يعزم سيودانس وقاس القدى ربما شفقة عليكم معركة نجم اتسلوعبا اتسبعب الموضوع او نسولك في الدرس الفلاني والدرس الفلاني والدرس الفلاني نوش الاهتمام يا اينا موضوع اني ما عكدت هذا امتحان وموضوع في الدنيا ولكن الامتحان رب سبحانه وتعالى يوم القيامة غش سول ديس ان الامتحان الدنيت انو نتلقى تصقرع ديس الدنيت في فترة معينة ربما شجق الاختبار قال الفصل الاخير وين تعزمد النغب الفصل الاول شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر البقيت الاسئله كله المواضيع عدا سن وين تعزمد بعد عثة الربيع من عثة الشتاء الى الان لكن امتحان الله سبحانه وتعالى للانسان سغطب الدديف السن ربي ربي سبحانه وتعالى الى اشج قل امتحان لاختبار لمرحلة عمرك لمرحلة عمرك كلها سوى السن السني يتشمرد امانه التكليف تسي تبدا تزلط ابن ادم تقلد قبلت تبديل اول صلاه في الاسلام رب سبحانه وتعالى يكلف الملائكه اضر زمن ملف معلك تسجل نديس ما إلى الى ان تلقى ربك السني غتطفى الدنيا هكذا ولذلك رب سبحانه وتعالى يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصى الله ونسوه ربي سوى الرب ربي سواني يوم الدنيا كله من اوله الى اخره ولو شتي ولكن ربي سبحانه وتعالى وليتي احصاه الله ونسوه ربي احصى لعمل تشبك كل دا وحدي دو الوقت انتز على في وقت الشباب في وقت الكهولة في وقت الشيخوخة كل ذلك حاضر قاعد يحضر الشقشة رب سبحانه وتعالى في الغفص احصاه الله ونسوه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه وهذا في الموضوع وربما وجار ججار أهل دي عاد في كثير من الأحيان لمتحان دونيت سعى سعى الأستاذ المعلم يغفل ابن فعن بعض الأسئلة جزئية ديق الأسئلة هل يمكن أن يسول ديس ولكن خاطط يعني ديبيليات خاطط لعرص الموضوع ديق نشرها من شيء قار ونقر زائد وإنما ديق المعلومات إلا يصل المعلم الأستاذ تلميذي غفل ساعات تلاولي انتبه لأن النقطني نغنيل جزئيتنا للموضوع وتتسول قاعديس هذه قدم جمله من الأسئلة والقد عن ثلاثة ربع أسئلة لكن أيها الإنسان يوم القيامة عند الامتحان الأكبر ربي سبحانه وتعالى دي عديس في سؤاله الشموليه التدقيق في كل نقطة من نقطة حياتك سيوين لنزدد ربما تغفلت غفز تتيا الواني لن ندزعلو يقضع غش في حياتك الشق نشار بي سبحانه وتعالى تيسقفل ولذلك استعجب الكفار والمجرمين يوم القيامه قال ربما صغت تحاسب نتسولن ربي سبحانه وتعالى ديغفل نغمتي قال ديش تزدادين هدي شق نشيل ها ديك الخزره تبرك خسرت دي كنوا بقاو غندوتش لكو برك ديك اللي خفيف ديك الحركة تجي تزدت الدنيا معاهم مدوك ليك والدي والخبر غفس بلا حد لكن شيء وضع خبر غفس ولكن يوم القيامة ربي أعطى صنطخ المجرمين في هذا الموضوع أما تشنى ربي سبحانه وتعالى وترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا هكذا يقول الله المجرمين يوم القيامة استعجب سغسني الطوارس من الكتاب الامتحان إلا ربي يا سنت الصغد على اختني تستعجبن ألدي لي التويلن. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة هو به الكتاب الكتاب النغوينين جو العمل دنيت لا تزدت لا تزعل لا تبرشنت لا تملت كلها ربي سبحانه وتعالى يحصد ووجدوا ما عملوا حاضرا شن الامتحان نوم القيامه امام الخالق المجرمين والظالمين تستعجل عن هذا الفرق الكبير قارنا الامتحان الدنيت الامتحان الاخر شتان فرق كبير جاء الامتحان شيبزان اي طفلي ايها الطالب ايها الانسان لوين تعزمت الامتحان ربي غادي عادي تسولش توني تن تظلت تظلمت الغفله تشتغفلت تون جيم توني مع أن تعمد القاضية كل شيء حاضر هذا أمر عظيم جدا كذلك الامتحان الدنيس بالتاليس قام غالبا عاد القنح الدنيس المعلم والأستاذ في القسم يتوجد كما يعبر الجو المناسب أي مؤسس للتعليم قال الامتحان له التلاميذ ماذا بكم جتا سنكت الواسيتي لا تاونجي متنسن اتا عذراك حا اين اللان اسن دي جلو تاونجي متنسن من, من كل المكاء من كل جانب ماذا بكم وفر تا قال جتا سن دي وحدين معاك والعين تاونسن قال جتا سن نمرا وحاني مارو الصف معلك معلكد عادا وكنيس قلق الحماند عاودا ناد عزما في هناء وسرور باتا يموشان غادريح انديس ماذا بك طابلة غادريح انديس هذا التلميذ ماذا بك التوحديت كل الظروف الى نستوج للتلميذ في امتحان الدنيا يكون امره جميل ولكن امتحان يوم القيامة كيف يكون ماش انش غالي عاد الامتحان يوم القيامة رب سبحانه وتعالى هل اسني الجين وسني بهايز هل هاد عاد انتون جي من حضرة ديس مشكلة معظم ما يجعل الإنسان في ذلك اليوم العظيم آدي خلع آدي عاد لحالة اسمهناش لمخص يتابر بهذه الشمس يستفوتوا إلى تقرب غل طمرت غل ماني لا يريح ليس حد العرق يقول ليس ما تشينا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غل شعبين حد العرق يتعوم غل يفدن حد يتعوم أغني دمار نس حد يغبان مصر العرقص أم يتعوم أمس ومان بهم ذلك اليوم العظيم لشي قل حد ديني إلا في ذلك اليوم يوم بسيط غي مانا ربي سبحانه وتعالى يرحمت يجد في مأمن ولكن مع ذلك كله مدا حيث لا أصدق ولا على الحساب ولا قضي ماذا عملت وماذا قدمت هدي عاد البنات في حيرة أو السن الحالتك بعد دقيقة بعد بعد أيام وبعد شهور وبعد مئات السنين كيف يكون الحال؟ ماش قد عد حالنا؟ تعالى بندم في حيرة ماش نارب سبحانه وتعالى يتعبر يوم القيامة يوم الحشر يوم الحشر يسمى من أيام يوم القيامة يوم الحشر ضحشر يعني حد قدم أحد حد طفم أحد يخلق الخرب من الخلائق جميعا قد حضرنا انشانيقن على ساعته سويني اللي اندوه الساعة باقي اطوحشن ميدن حد يركل مع معاحد يعني تنفوت تنفوتسي بنادين خسد فاق خيل دا بنادين مش تشدو نيت اكتدار تعمر ديس نكتماينين متر كاري خيل دا كون اشتونا ما ناوي يعمر اكتدار تؤكل معك ان نفهمه وكلمة الحشر احشر يعني قالت ضيدو دي ديك يدك دي مع معاحد خيل دا بنادين منتغد تعمر ديك تدارت الدنيت تورتس الولدينيك صحيح او ان تدارتو طول العرض لمساحة زي ستمانين متر كاري يتوانيش كل اني عمر او ان تدارتو سيتوا ابناء الا العمر متين عام تدارتو ست ابناء كل مناوي اللي اني عمر او ان وقت من الاوقات ادفغن سيني لنسن ادات فن او ان تدارتو ادي, ادي اديني كل الجنس إلا غير الحق الدرت أسود ع مرديس بابا شدي وش دعمي شد خ دعمي مس نعمي شطار وش طار وطار كلهم أسو أدعى تفنت الدرتني 80 متر كاري لمدة 200 عام برك 200 عام مئتين عام سوى السنة توابنا داني أما سنتم دين تمانين متر كاري إني لأنه عمر نديس وكل غير سني قل حقا عمر نديس السنة غادي غالي عادة تجيروا تدارتني أظنه سائن تمانين متر كارين مانش ما قالوا بتبين لا تنص للعرض أنت صباحا دينني ربما ربعمائة وخمسين واحد خمسمائة واحد, خمسمائة واحد أدت في انتدارتن تمانين متر كاري ألم يكن هذا الأمر حشرا وانه تسمى حشر وانه الحشر ندنيت فكيف بحشر يوم القيامة إلا بهذا الهول وبهذا الموقف اتعادى مدا في حيرة شديدة رب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس مع ذلك يوم القيامة حفاتا عراتا رب نبي صلى الله عليه وسلم إنا أتوحشر مدا يوم القيامة ما شئتني خلق ربي حفاتا عراتا ليش صمورة اما تشد فغن سي عده سم منسن رضي الله عنها تسلى والو تطفتك تلخلعت استغرب يا رسول الله اينظر بعضنا الى بعض يوم القيامة مدنا توحشر ما تشيتني خلق ربي يعني دي سرعه السو عده سم منسن كيفاش بناي حد يركب حد انتو نديو نيت بعضنا بعض في هذا الامر نبدا نتقلق لبعضنا يقل النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة يجسسون الغربت يهونسون قضيتو الناس يا عائشة الامر في ذلك اليوم اشد من ان ينظر بعض الناس الى بعض يا عائشة السن يقنوا السن لان علوك وولدي خطر البال حد بده يتقلغ لحده ريضا يصم ورس لا نغلش كل حد الله يلهاء الهمس حشر الناس بهذه الطريقة ما لا يقل حد بدأ يتقروني كذا وني كذا ابدا انس يا عائشة الامر اشد من ان ينظر الناس بعضهم الى بعض اتساس الحرس يقول هاي كل حد الهم السرق السلس المصيرس بعد مدة من زمان ايؤمر به الى الجنة ام يؤمر به لا الله الى جهنم الحرق مدنة توتز اشتين الجوت عشان ديس مدن في هذا الامتحان العظيم خات الامتحان امتحان شابنا دون ماذا دابيك كتت في ديك الدار تنغتى في, في, في قلنا التلميذ نغامل حماليك شعلة نغرو واحد جيانو لي شعلة التكيماطيزور دووا وات الكراسا هكذا معلكا نكيف معليش الا شت تضمنو الدونيت هل تتفكر السنه غتوحشر يوم القيامة كيف يكون الحال بعد ذلك نقطه اخرى بعد غتفرناتي شت الامتحان التلميذ الدونيت نتيجة النجاح والرصوب اوش ما نشتو قيام هل سا غادي عاد قال فلان يربح يوين نتجت. فلان يخسر النتيجة او السن دقيقة جدا دقيقة يوض المعلم الى درجة اللي يبد الحقس كامل والاسموكس يسوالا القرام التلميذ مساحيل واني دبناد منش كيف كيف قاع منش قد يقيم الاسداد الجوابات شاب نادم يجروا المادة نيد المادة نيد المادة نيد المادة نيد, المادة نيد, المادة نيد نشت التربح احد يوشاش درجة قالوا ان الله يبارك وي النتيجه هايله با تاع امتياز وني وي تهنئه وني شرف وني وي استحسان او الرتب والتجنيد دونيت في المنظومه التربويه هل هي دقيقه خاتي دقيقه ما تنقار نسبيه امور نسبيه اببري ونتيجه الرسوب كذلك فلا نقدر الله قد التلميذ ولا طالب يخسر الامتحان قالوا لي متوسط يوي دون المتوسط يوي ضعيف يوي مقبول انتي دتي لا يوي قد قد توالمي لا وجار توالمي لا يستاهل وجار توالمي يستاهلوا دون ولكن حساب يوم القيامة ونتيجة القيامة سغد فانتد نتج إلا أشتش ربي سبحانه وتعالى تخزر نتيجة هل تقول حاشا معاذ الله ربي سبحانه وتعالى لا يشيد نتيجة ويعني نسبيه ابيبري تول مسته الغجار تول مسته الغدون ابدا لاش تشرب ربي سبحانه وتعالى ايها الانسان عند بعد الامتحان الاكبر يوم القيامه بدقه لا توصف ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين دون ربي سبحانه وتعالى الخلائق الملاير مدني خلقتن ربي انه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الموازين الا عادلة مستحيل ربي سبحانه وتعالى شي يظلم دي الجرام دي الجرام دل الخير ادي الفاش واش وش ربي النتيجه د الشر واش ربي النتيجه واش فإذا كنت رابحاً هنيئا لك هاش ديس كتبت عن اليمين السني درش الله ربي استهلشت أبدت تعاشل مداً تعشى من يوم عاش تقرد سن هاوا مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية ها خزرت مداً هو يقنح دي ربح إلا دي فيهم السني ربح دي ربح ربح أبدأك تعش شيء مدن هخزرات هاء ها ومقرأة كتابية لا يمتل أنور بحث تلميذ الدنيا صادير بحث منش لقدن العقلس توشس ولا يكتب دابضا يكتب قسط دابضا في السنة الرابعة وفي السنة الخامسة توان يستربح حد تفقد الدمزوار هديبي الكتاب نتيجة كرتابل صد صكر انتخزانتاز لا شيء هديت في الدار تس يتجا يركز يقفز يقارس مم يقارس بابسيت مهخز هرخزر بحاح فقد الدمزوار يشيد المعلم كذا درج تهنيئه ممتاز الى غير ذلك عشان سيجاسا كان سيسمك النغام الى قرموني ها ام اقرا كتابيه نفرحت من الاخر الجنه وجرد فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانية اكون اذا على قدر العكس ساغادي فاتاه الله كتابه بشماله بعد يجي الامتحان ياساز كتابك تجي تظلم ما انك لا قدر الله اي حصر اي هم من؟ اي ندام في ذلك اليوم واما منوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية ولا ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية يقني والني اللام يعني التهزان يخسن ابن الدم خير دي منش قدر الله هي والانسان بعد, بعد الانسان حضور النتيجه من هذا النوع ابدي تولد يا ليتني لمو كتا لموت كتابيه وكان غير كتاب ويدوس يسول ترقيبه ما نعرفه ما, ما يعرفني يا ليتني لموت كتابيه ولا مدري ما حسابيه كن ربي ويحاسب كن لك غبرتن لك الحيوان يعني موت غير شيخه جديد لك تشجرتن لك تنطر يعش دنيتنا والساند عضد طيرنا دقن حيوان غامل ولا الهم لكردس يا ليتها كانت القاضية أكون غير بي يقلاصي جمارو يسقش مين غبي الروح كم تغ في نغم عيشدي أغاني فل الحالت لكردس يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية ايسي لتقض دنيت تعش قص سريالي دق ذاتيك طعم ركانتي كذا وكذا كسب غجالنا فلان وجال فلان اهو سلختني اتفكر المال اذا اتطعمت من المال تشدون نيت توقع تمرغد الفلاشاتتش توقع دي لا لان تمني لك وليك تقارستك حر توقع لفيلاج اهشي اه جربي اتفكر ديكتسي لحالة وتدوني الطعمتاش اهو سلختني اتفكر ولا افكر ولا ديكتسي ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه القوت يكتب حالتي خلاص كل شو ضاع هذا هو امتحان الاخره ونتيجه هذا الامتحان اشتهي النتيجه اخذ الفرق ايها الانسان ايها التلميذ ايها الانسان جاء الامتحان, الامتحان, الامتحان جاع. من الامتحان الاخر امتحانات من دونت قاع ما تنقار اضغط عن سواني الله ولذلك في, في هذا الحدث صح اولا تنسيوا ليمانه غاتنسيوا لي الوالدين يد بابا كل جن حد يتمنى ماذا به مميس ادي ربح ماذا به مميس داوكت النتيجه كل غادي عليك تدرجت العمرس الا السبع غشيلا عشرة بعد ذلك الى 15 هاي وعزم يا ولدي اش وش غيني يتخصد اتصرف غفش هاون الساعات ربما الاضافيه يتلن تجنتنت ربما يتلمذ معلك ادي اربح ادي قوى لبعض اللي كرتني جعزة مس والو شوش غمية الف ويور شوش غمية وستين الف غير يعطيك ربح معلك هاش ضمن اغل مستقبلتش اتضمن دلمستقبلتش اتعاد غشكة الوظيف الله يبارك الوزارتنا الولاية انه غيق المهندس يقن كذا اتضمن دلمستقبلتش الدنيت معليش يبهموني هذا جميل جدا ولكن هل الإنسان الوالد وال الأب خاصة الولد بابا يتفكر سأغدي عاد السو المعاء ممّس سون اللغته إن غي يتفكر البالس سون ولو سنّي ممّس إلا يتفكر ماذا بها صدم المستقبل الآبادي النخات سؤال محيّر ده تخمد معاه ممّش كيف يكون مستقبله الآبادي سمة الآبادي ديما, ديما ديما ديما ديما لا يفنى اين لخرت الامتحان لخرت او السن تجد لهم اصد ضمن المستقبلس الابدين الخاطئ معك السنغادز وان شاء الله ها ستوانا ها دين مميج ها او مقرأوا كتابية انه كيف كيف المهم يعطي خليه يعيش هالشه دي عاش سوامونين اخ سواميننات ها دي مشكلة بتت ضمندس المستقبل الدنياوي الا ان ربما 20 عام الا ان ربما عشر سنين تؤلم سواء سواء كتشهدت من اعلى تراث طافي متكسر انت يزواء وكان لقدر الله من الفجر ومن الفسق والتربض حتى هل كده سلمستقبلس الابدي اشتري لسويلك ايها الانسان ضمن اصلا مستقبلس الابدي سبتها سو بالدمعاس هسو ربس سو وشحان يعني نولس بتقوى الله سيقدين ربي بالايمان بالله سمان شالي عاد تيد شاب طاهر معليش هادي ربح الدنيت اي بها ولكن هادي ربح لاخرت وجارد وجار هادي ربحت نين ديما ما ديما السنه غادي عاد يربح ماني ديما ديما استهارت ست تص يعني ايزعل ولكن لا قدر الله صالح عاد يخسر ماني ديما ديما المشكل دلويل يبنادم ولذلك يقعد حد هاي توني غادي نفكر لعل كثير من الناس غافلين عن هذه النقطه اه الامور دونيتس يخسمها دا بهم اميسا دا وحدي اه دي ارد دا وحدي اه دي عمر دا وحدي اسي خمم هاي واجد صغيق التمور تشارك تنشان فلاني هاتر بحد قاعد بسوني دا وحدي ولكن تخمد معاس ما نغصص مرض الامورس اه دي ربحي ديما ديما من خاطي تبدي دمعاس تعزمدن او التعزيم دا وحدي زود الوعزة من او الزود دا وحدي هاتبدي دمعاس تزولدن خاطي توديد الوجب تجارج لربين خ توشيت تتبا السدا داو حدي نخاطي تريدي فاسن سويتلي ميدا نخاطي تورعت عد سويتلي ميدا نخاطي هاي تولي لنا ايوه المسلمون تخص ربما في تربيه ابنائنا معلكا دي عادتوان كل اولو نو نوضفلي اولو تيغزوت يعني ما تيقر زريعت نتوك دين ربي لان تيدت اتيت جا بدا يتزعليك ديما تتصدى تتسلخرت دارس دا دارس الاخرت ديما يتفكر المصير الابدي الشيء سغلت لزيوم القيامة كيف هو سغلت يعاد الشعور استحضار عظمة الخالق استحضار العظم نربي ساتس هادي عاد التجديم الهمس لاخرت ها سيصاريق شراء سوق عشره يقن يتخمم لعل الله سبحانه وتعالى يحاسبني من تيرون عن الحسن ابن علي ممي فاطمه رضي الله عنها تربيت لحلال انتاروها في ذلك الزمان والفرق بينه في هذا الزمان فاطمة رضي الله عنها تبت شعلت فوت يصغار نجي الزداد تشعلت فوت بدات ترنيه سي صغار مسيبسي عومهجي زوار نعومهجي زوار بدات فوت تمهل تجو تكبوش تسنغه من نش تفوت تخزر غلم من مسلي حسن بدات تغرد تغرد اش لماذا تبكي يا بني هم تغرد لا ما يغرد الناس أخافوا ان يبدأ بنا ربنا فيعذبنا نحن الصغار قدغ تخمق قدغ على عاد ربي بدي السجن انا شنين بالظان ان يوم القيامة انا عذب خزرت الطربيت اخزرت الاخرت اولى ون بورخص مصيبت تيكون ذلك الرجل حسن بن علي والحسين اللي ان من مس فاطمة يلي اسنل النبي صلى الله عليه وسلم تلدي عذاب الزان يخزرت فوتي تغرت هالشمار وصغال عطري حدسات مميش يحرك القواص ضادس انه في الدرس هاي ناس جهنمه تعروجار ها هربلت ونغيب السيداتش يضحاتك بوش انه كاذا لمخش هاي فرفر يسومتش يحرك النغام مني ناس آب آب آب ما جهنمه منشي تتجوه المخش يقصد يطار هاي ناس جهنمه تعروجار تعروجار دوجار يتخمم النتيجة كيف تكون لقدار الله اذا استهان بامر الله وبامر الاخرة عكس سنة غادي زودي تجيق ان شراء هذا يفكر لاقدار الله هادي الظرف والسيوت لي مدن، انه غامن هادي يجي الحسابيس ولا كيبت تخاط يا هادي الزعلة كيف كيف همانشي لا لاقدار الله لقلت اللامنت لقلت انت قدير ربي تجا ابسة اكر اصدم اج اج اج اج هام خاطر قول فارغ قول سليمان ربي فارغ هي عادل امتحان دوني تشتايني اذال امتش يربح ان شاء الله واللي يربح لاباس واللي زواديم مات الرزق سي لا مضمون يزمد يخدم نعم ولكن الفرق شتان بين سؤال المعلم في القسم يتسول يسوي التسول هذا التلميذ من طرف المعلم الموضوع الموضوع يتسول في 10 الصفحات او برك يتسول نقط واللي يتسول نقط يريح الطابله لاباس عدوا له هو كليماتيز لابس ولكن أجل مقارنة كيف سؤاله يوم القيامة سأشرزم ربي الكتابش أيها الممتحن يوم القيامة بين يدي ربك هؤلاء السؤال أش أش سو الجسر بيزهلا أش سو الغشراي شرائ أبدا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه سأغتزي يوم القيامة تبدعوا تفرقشة طامرت لا باس ماني معايد توحشر تليت شمر للهمز شاب النادم يتقل معه مدن ماتين سين دمدن يوم القيامة حفاة عراط وليد حد اللي قيل معه مدش سديق زر لا دا صرعود لا خاطئ دا صرعود ليشمر الهمز يا ربي ناتي اشتوي السن الى الجنة ابدا او الى جهنم ابدا هاي دون الامان الحقيقي بالله حتى يربح الامتحان لانسانه في هذا الامتحان العظيم امتحان اكبر هذا امتحان صغير وانه دي امتحان دنيت في السنة السالسة ولا في السنة العاشرة ولا في الاولى متوسط ولا في الاولى جامعي ولكن كيف حالك ايها الانسان يوم الامتحان الاعظم يوم الامتحان الاكبر هاين ها ياندي انا ستخمد التلميذ هاين ها ياندي انا سبابه مع وارتش خمم دي سأستسر المستقبل الابدي لمستقبل سلابدي اصدربي الدمعاس لعله ينجو ويكون ان شاء الله من الصالحين شاء الله بار في هذا العمر يبنى دم يكون ربي سبحانه وتعالى هذا الإيمان ويكون في قلوبنا هذا الشعور لما نصربي سبحانه وتعالى حتى يجعلنا إن شاء الله من السعداء نربح اذا كنا بين يدي الله في جنة وفي جنة الرضوان صلى الله لهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين نشأل الله إله إلا الله وحلوه إلا شريك له وأن محمد عبده ورسوله اللهم اهدنا للهدى وفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الاخره ولولا ولا تخالفنا عن طريق الهدى انك سميع الدعاء أرحم ارحم الراحمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين